كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ للمكذبين ألم نخلقكم من ماء ألم نخلقكم من ماء مهين جعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون ويل يومئذ للمكذبين ألم نجعل الأرض كفات نحياء وأمواتا وجعلنا فِيهَا رَوَاسِيَ شَامِخَاتٍ وَأَسْقَيْنَاكُم مَّاءً فُرَاتًا وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ للمكذبين إِذ ظَلَقُوا ما مَا به بِهِ تُكَذِّبُونَ لا ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشدر كالقصر كأنه جمالات صفر ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم لا ينطقون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 من المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين ويل يومئذ للمكذبين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 فبأي حديث بعده يؤمنون عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون